بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا لا يستاخرون عنها ساعة ولا يستقدمون قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء علم ما كان وما سيكون وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئه العباد الا ما شاء لهم فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الأجدان الليل والنهار أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي معتصم عند البلايا وسلوان في الهم والرزايا واعلموا حفظكم الله ورعاكم ان الابتلاء سنة ربانية الماضية هي من مقتضيات حكمة الله سبحانه وعدله متمثلا وقعه متمثلا وقعه بجلاء في الفقر والغنى والصحة والمرض والخوف والامن والنقص والكثرة بل وفي كل ما نحب ونكره لا نخرج من دائرة الابتلاء يقول الله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ويقول سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والح... والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلاله عباد الله العاقل الحصيف يجب عليه حتما ان يوقن ان الاشياء كلها قد فرغ منها وان الله سبحانه قدر صغيرها وكبيرها وعلم ما كان وما سيكون وان لو كان كيف يكون وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة رواه أبو داود فالمقادير عباد الله كائنة لا محاله وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينه وإذا ما قدر على المرء حال شدة وتنكضته الأمور فيجب عليه حينئذ أن يتزر بإزارين أن يتزر بإزار له طرفان أحدهما الصبر والآخر الرضا ليستوفي كمال الأجر لفعله ذلك فكم شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم بأسره، ثم فرج عنها بالسهل في أقل من اللحظة. قيل للحسن: يا أبا سعيد، من أين أتي هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قيل: ومن أين أتي قلة الرضا عن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. ولما جاء بسعيد بن جبير إلى الحجاج ليقتله، بكى رجل، فقال له سعيد: ما يبكيك؟ قال لما أصابك قال سعيد فلا تبكي إذن لقد كان في علم الله أن يكون هذا الأمر ثم تلا وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينه وإن كان يسره فهو نعمة أيضا إما من جهة أنه يكفر خطاياه ويثاب بالصبر عليه واما من جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها إلا الله وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك الا للمؤمن رواه مسلم ايها الناس ان البشر قاطبه مجمعون اجماعا لا خداج فيه على ان الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى وان الصحه والعافيه نعمه مغبون فيها كثير من الناس الامراض والاسقام عباد الله أدواء منتشرة انتشار النار في يابس الحطب لا ينفك منها عصر ولا يستقل عنها مصر ولا يسلم منها بشر ولا يكاد إلا من رحم الله إذ كلها أعراض متوقعة وهيهات هيهات أن تخلو الحياة منها وإذا لم يصب أحد بسيلها الطام ضربه رشاشها المتناثر هنا أو هناك وثمانية لا بد منها أن تمر على الفتاة ولابد أن تجري عليه هذه الثمانية سرور وهم واجتماع وفرقه ويسر وعسر ثم سقم وعافية الأمراض والأسقام هي وإن كانت ذات مرارة وثقل واشتداد وعرك إلا أن الباري جل شأنه جعل لها حكما وفوائد كثيرة جعل لها حكما وفوائد كثيرة علمها من علمها وجهلها من جهلها ولقد حدث ابن القيم رحمه الله عن نفسه في كتابه شفاء العليل أنه أحصى مال الأمراض من فوائد وحكم فزادت على مئة فائدة وقال أيضا انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض أمر لا يحس به إلا من فيه حياة فصحة القلوب والأرواح موقوفه على آلام الأبدان ومشاقها انتهى كلامه رحمه الله إن الابتلاء بالأمراض والأسقام قد يكون هبة من الله ورحمه ليكفر بها الخطايا ويرفع بها الدرجات فلقد استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه قالت أم ملدم وهي كنية الحمى فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ما شئتم إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا قالوا يا رسول الله أو تفعل؟ قال نعم قالوا فدعها رواه أحمد والحاكم بسند جيد وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذن من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجره وراقها رواه البخاري ومسلم وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت هذه الامراض التي تصيب التي تصيبنا ما لنا بها قال كفارات قال امي بن كعب وان قلت قال وان شوكه فما فوقها رواه احمد ولقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا من وعك كان به فقال صلوات الله وسلامه عليه ابشر فان الله عز وجل يقول هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة رواه أحمد وابن ماجه والوعك هو الحمى فمن هنا عباد الله نعلم النتائج الإيجابية التي يثمرها المرض ونعلم أن مذاقه الصبر ولكن عواقبه أحلى من الشهد المصفى فعلام إذن, فعلام إذن ينزل أحدنا من المرض يصيبه او يسبه ويشتمه او يعلل نفسه بليت وليت وهل ينفع شيئا ليت الا فاعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام السائب فقال ما لك يا ام السائب تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فانها تلهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد رواه مسلم ولقد أصاب أحد السلف مرض في قدمه فلم يتوجع ولم يتأوه بل ابتسم واسترجع فقيل له يصيبك هذا ولا تتوجع فقال إن حلاوة ثوابه أنستني مرارة وجعه وبعد عباد الله وبعد عباد الله فلا يظن مما سبق أن المرض مطلب منشود لا وكلا فانه لا ينبغي للمؤمن فانه لا ينبغي للمؤمن الغر ان يتمنى البلاء ولا ان يسال الله ان ينزل به المرض فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله العفو والعافيه فان احدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافيه رواه النسائي وابن ماجه وقال مطرف لأن أعافى, فأشكر لان اعافى فاشكر احب الي من ان ابتلى فاصبر ومن هنا نعلم جيدا ان المرض ليس مقصودا لذاته وإنما لما يفضي إليه من الصبر والاحتساب وحسن المذوبة وحمد المنعم على كل حال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصائب التي تجري بلا العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة لا على نفس ما يحدث من المصيبة لكن المصيبة يكفر بها خطاياه فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها انتهى كلامه ومن هذا المنطلق عباد الله استمع الكافر والمسلم والبر والفاجر في مصيبة المرض على حد سواء وافترق في الثمرة والعاقبة ولا يسوي بينهما في ذلك إلا أن يغن أرعا واقع فيما قال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما ويموا الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان ودخل سلمان الفارسي رضي الله عنه على مريض يعوده فقال له أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتباء وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل عباد الله إن الإسلام حينما يرغب في الصبر على البلوى ويبين ما تنطوي عليه الأسقام من آثار شافية وحكم كافية فلا يفهم مخطئ أنه يمجد الآلام ويكرم الأوجاع والأوصاب إنما يحمد الإسلام لأهل البلوى وأصحاب الأسقام رباطة جأشهم. وحسن يقينهم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اشتكى عروه عروة بن الزبير الآكلة في رجله فقطعوها من ركبته وهو صامت لم يعم وفي ليلته تلك سقط ولد له من سطح فمات فقال عروة اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كانوا سبعة من الولد فأخذت واحدا وأبقيت ستة وكان لي, وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة فإن كنت قد أخذت فلقد أعطيت ولإن كنت قد ابتليت لقد عفيت فرحم الله عروه وغفر له فلقد كان بعض المرض عنده أهون من بعض وبلاؤه أهون من بلاء غيره فهان عليه مرضه فهان عليه مرضه وهانت عليه بلواه وهذا هو ديدن المؤمن ينظر بعين بصيرته فيحمد الله على أمرين أولهما دفع ما كان يمكن أن يحدث من هنزة أكبر حيث علم أن في الزوايا خبايا وفي البرايا رزايا وثنيهما بقاء ما كان يمكن أن يزول من صحة غامرة وفضل جزيل فهو ينظر الى النعمة الموجودة قبل ان ينظر الى النعمة المفقودة عباد الله ان الاسقام اذا استحكمت وتعقدت حبالها وترادفت حلقاتها وطال ليلها فالصبر وحده فالصبر وحده هو العاصم بامر الله من الجزع عند الريب، وهو الهداية الواقية من القنوط عند الكرب فلا يرتاع المؤمن لغيمة تظهر في الأفق, في الأفق ولو تبعتها أخرى وثالثة بيد ان الإنسان إبان لهيعته يتجاهل الحقائق فيدهش للصعاب إذا لاقت فينشئ له, له من طبعه الجزوع ما يبغض إليه الصبر ويجعله في حقه مر المذاق فيتنجنج ويضيق ويحاول أن يخرج من حالته على نكم فينسى قول خالقه خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون واستمعوا يا رعاكم الله إلى ما قصه رسولنا صلى الله عليه وسلم عن مرض أيوب عليه السلام فقد قال صلوات الله وسلامه عليه إن, نبي الله أيوب, إن, إن أيوب نبي الله لبث في بلائه ثمان عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه تعلم الله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين قال له صاحبه وماذاك قال منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فارجع إلى بيتي فاكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في الحق كراهية أن يذكر الله إلا في حق قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده فلما كان ذات يوم أضع عليها فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فاستبطأته فبلغته فاقبل عليها قد اذهب الله ما به من البلاء فهو احسن ما كان فلما راته قالت اي بارك الله فيك هل رايت نبي الله هذا المبتلاء والله على ذلك ما رايت احدا كان اشبه به منك اذ كان صحيحا قال فاني انا هو, فإني أنا هو وكان له اندران اندروا القمح واندروا الشعير فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض رواه ابن حبان والحاكم وصححه الذهبي فانظروا عباد الله فانظروا عباد الله وانظروا ايها المرضع إلى أيوب وصبره فلقد صدقت الحكمة ولقد صدق قائلها الصبر صبر أيوب ثمانية عشرة سنة وهو يتقلب في مرضه لتكون عاقبة صبره يسرى وكثيرا ما تكون الآلام طهورا يسوقه الله بحكمته إلى المؤمنين الصادقين لينزع منهم ما يستهوي ألبابهم من متاع الدنيا فلا يطول خداعهم بها أو ركونهم إليها ورب ضارة نافعه بل كم من محنه محوية في طيها منح ورحمات مطوية اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه كان غفارا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن ثمة أمورا يجب أن يعرفها المرضى فمنها البشرى لكل مريض أعاقه مرضه عن القيام بالسنن والنوافل التي كان يواغب عليها إبان صحته بأنها مكتوبة له لا يضيع أجرها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري كما ينبغي التنبه إلى ما يقع فيه بعض المصابين إلى ما يقع فيه بعض المصابين ببعض الأمراض لا سيما النفسية منها من العلاج بالمعازف والغناء الذي حرمه الله ورسوله فإن شفاء الأمة لم يكن قط فيما حرمه الله عليها ومعلوم أن الأدوية ثلاثة دواء مشروع كالرقية والعسل وزمزم ونحو ذلك ودواء مباح وهو ما لم يحرمه الشارع ولم يأمر به وأدوية محرمة لا يجوز التداوي بها وإن لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله ثم ليعلم المرضى أنه لا ينبغي التهاون بالصلاة حال المرض فيجب أن تصلى في وقتها إن استطاع فإن لم يستطع جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء رخصة من الشارع الحكيم كما يجب عليه أن يتطهر للصلاة التطهر الشرعي فإن لم يستطع فإنه يتيمم فإن لم يستطع فإنه يصلي على حاله ولا يدع الصلاة تفوت عن وقتها لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول سبحانه لا تكلف نفس إلا وسعها ثم ليعلم المرضى أن الأنين والتوجع له حالتان الأولى أنين شكوى فيكره والثانية أنين استراحة وتفريج فلا يكره أنين استراحة وتفريج فإنه لا يكره بذلك قال ابن القيم وغيره من المحققين هذا وصل رحمكم الله على خير البلية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين فقال عز من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين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 اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين